111. والأرض وما طحاها 112. ونفس وما سواها 113. فألهمها فجورها وتقواها 114. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ثمد بطغواها إذ بعث أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقوها فدم دم عليهم ربهم فَدَمْدَمَ دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها فلا يخاف عقابها.